كأنهم وعذب بينهما فرقا ولا. فلأنهم لا يعلمون قد يكونون معذورين. إذا كانوا لا إذا كانوا لا يعلمون. لكن إذا كانوا عالمين لكن نزلوا أنفسهم من ذي الجاهل بإنكار هذا القرآن. فهذا هذا أشد بالله الله وأفدح. كأنهم لا يعلمون. إذا من نظر إلى هذين الآيتين عرف. حال هؤلاء اليهود وأنهم العبادة لله عندهم من العتو والعناد ما أوجب أن يكونوا غير وافين بالعهد لله ولا لعباد الله أين خبرك عني يا محمد وين خبرت عني <تصفيق> إيهان <تصفيق> كان لا جملة لا يعلم جملة لا يعلم ماذا تقولون أنتم أيهم أصعب جملة لا يعلم ها جملة لا يعلم. ايه. ايه جملة لا يعلم كأنهم لا يعلمون لو حدثت كأن وقلت هم لا يعلمون وأنا خبر صير جملة لا يعلم الخبر موجود، لكنه جملة. قال الله تعالى واتبع ما تقتل الشياطين. الفاعل. ما نائب الفاعل. من الذين إيه نائب الفاعل. في إيه. قل نبذ خلف من الذين أوصل. إيه نائب الفاعل. الأول. يقول هو. قبل المفعول الأول. إيه. وين هو الأول؟ نائب الفاعل في معنى المفعول به. لو قلت مثلاً دور بزيتون، بزيتون مطروب، هو بمعنى مفعول به، ولهذا نائب الفاعل في المعنى مفعول به، هنا يعني في في المعنى في معنى مفعول به قبل به المبني هو الم نعم قبل قبل هو الم به. فصيفة يعني القوله إلى في المباراة ولا إيش؟ لا الواو كيف كيف وني المجهول أصله أصل لو لو لو كانت مبنية الفاعل دقيق الآت كما في قول تعالى عقام الصلاة وآت أو الزكاة فلما وني المجهول وتو صار المجهول به نائبا للفاعل. الواو ليش مثيرين أه الواو أه أي اللي بينها همسة وثانية الواو من الفعل الواو هي أه اللي هي الأخير رأيكم كيف الأخير الواو الثانية نائب الفعل اسم والواو الأولى في أوتو هي فاء الفعلي فهي من الفعل تعرف الفاء الفعل <تصفيق> ها؟ لا الهمزة زائده الفاء الفعل هي الواو و تو اصله هذا افعل اصلا افعل الواو هذه هي فاء الفعل فان اوتو قلنا أنها نائب الفاعل الواو الواو الاولى لا الواو الثانيه هي الفاعل أنت الحين كل هالسؤال عشان إن كاه من الواو الأولى هي نائب الفعل نائب فعل لا،, لا. والثانية الواو الأولى من الفعل هي فعل قال الله تعالى واتبعوا ما تثلوا الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا أي اليهود ما تثلوا الشياطين على ملك سليمان. تتلوه هنا. ليست بمعنى تقرأه ولكنها من تلاه يتلوه بمعنى تبعه أي تتبعه الشياطين وتأخذ به على ملك سليمان أي في ملكه وملك سليمان الجمع بين الملك والنبوة فإن سليمان صلى الله عليه وسلم كان ملكا نبيا وكلاً لذكروا في القرآن من الأنبياء فهم أنبياء رسل لقوله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ هذا الفائد لأن بعض الناس يقول الذين ذكروا في القرآن بعضهم ذكر أنه وكان رسولاً نبياً وبعضهم ما ذكر أنه رسولاً ولكن يقول كل من قص في القرآن فهو رسول يقول منهم من قصصنا عليك فكل اللي قصهم الله على محمد صلى الله عليه وسلم فهم رسل ومنهم من لم نقصص عليك وذكر في كتاب إدريس مثلا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبياً ولا في قصة في القرآن من الله يقول وأرسلنا إدريس إلى قوم ها؟ إنما في أذكر إدريس فنقول كل من ذكر في القرآن من الأنبياء فإنهم رسل لقوله تعالى وَرَقَدَ رَسَلْنَا رَسُلًا مِنْ قَبْلِكَ منهم من قصصنا عليه يعني منهم الذين قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك فهنا نقول سليمان صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو ملك أو رسول؟ كل الثلاثة نبي ورسول وملك. وعند اليهود قالت لهم الله يقول إنه ملك ملك ولكن إنه بلا ريب إنه نبي رسول ملك أعطاه الله تعالى من الملك ما لا يبغى لأحد من بعده. داود نفس الشيء ملك النبي رسول نعم يقول سليمان على ملك سليمان وهو أي سليمان من بني إسرائيل قبل موسى ولا بعده أو قبل قبل قبل قبل موسى. قبل موسى وإن كان داود عقب موسى هاي. يصي سليمان قبل موسى ايه اربع عشر اه ايه لأنهم يعني إن كان داود عقب موسى سليمان قبل موسى لا لا واحد أبو الله الثاني لا سليمان هو الابن ابن داوب ابن داوب بعد موسى بعد ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قام لنبي لهم بعثنا ملكاً سبيل الله قالوا هل عسيتم أن كتب عليكم القتال وتقاتلوا قالوا وما لنا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال ولا يحل لهم إلا أن وقال لهم نبيهم إلى أن قال وقاتل داوود جالوت وهنا إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى على هذا يكون سليمان بعد موسى يكون سليمان بعد موسى وقوله على ملك سليمان وما كفر سليمان واليهود يزعمون إن سليمان يتعلم السحر وأنه ساحر نعم ويدعون هذا والسحر كفر ولهذا قال الله تعالى وما كفر سليمان يعني ليس بكافر أي ما كفر بالسحر حيث تعمل أنه كان كذلك ولكن ولكن الشياطين كفروا وفي قراءة السبعية ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا فعلى قراءة ولكن الشياطين كفروا تكون بعض حرف عطف ولكن حرف استدراك يعمل عمل إن ينصب الاسم ويرفع الخبر والشياطين خبروها وجملة كفروا ما هو الشياطين اسمها وجملة كفروا خبروا وعلى قراءة التخفيف يجب أن تكون الشياطين بالرفع ولكن الشياطين كفروا سنقول بها حرف ولكن حرف استدراك المبيع السكون وحذك بالكسر الانتقاء الساكنين والشياطين مبتدى وكفروا خبر المبتدى وقوله الشياطين جمع شيطان وهو على الحقيقة فالشياطين ليست واحدا ولكنهم متعددون كثيرون لأن له جنودا وذرذية كما قال الله تعالى إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه وقال فتتخذونه وذرذيته أولياء من دونه الشياطين كثيرون كفروا بماذا فسر هذا الكفر بقوله يعلمان الناس السحر يعلمون يعلمون الناس السحر يعني الشياطين كفروا بهذا فهم يعلمون الناس السحر والسحر في اللغة كل شيء خفي ولطف كل شيء خفي صار خفيا ولطيفا يسمى سحرا نعم فكل شيء خفي سببه ولطيف يسمى سحرا ومنه قول رسول عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا لأن البيان والفصاحة يجذب النفوس والأسماء حتى إن الإنسان يجد من نفسه ما يشده الى سماع هذا البيان فيصحر الناس الساعة الان تعتبر سحر ولا لا في المعنى اللغوي في المعنى اللغوي يعتبر الكمبيوتر سحر في بداية يكون سحر اي في المعنى حصل خفي على عامة الناس خفي حتى ان الرأسي في في تفسيره لما قسم السحر وانواعه قال ان الساعة من السحر الساعة من السحر لانه يخفى سببه شون وش وش اللي خلى مثلا في الزمن الاول الساعة مين مثل هذا الان ترقت الان اكثر وتعقدت اكثر الان وش اللي اللي خلى تنبض الان عندنا في الساعات الان اللي بتشر من نظر قول لا وش خلي هالمسمار هذا اللي يسمونها إيش يسمونها اللي يمشي ذا؟ الأقارب نعم الأقارب وش اللي خليها تمشي؟ ما نشوف شيء يحركه وش يخلي وش اللي خليها إلى من وسط الساعة معينة صوتت وعوهم بعد جابوا شيء يذن نعم كل هذا مما خفي سببه فهو في اللغة العربية يعتبر من السحر لكنه ليس هو السحر الذي ورد دمه لأن هذا مآله ما إلى الحلم وهو أمر طبيعي صناعي لكن السحر الذي يراد هو والعلم بالله التأثير بسبب أدوية ورقع وتعوذات تأثير بأسباب خفية من قراءات وتعاويد وأدوية تصنع للإنسان حتى يصيبه السحر والعياذ بالله. وهو أنواع من السحر ما يقتل، يبدأ الإنسان المسحور والعياذ بالله ينقص شيئا فشيئا حتى يموت. ومنه ما يمرض، ومنه ما يزيل العقل ويخبل الإنسان، ومنه ما يغير حواس المرء. بحيث يسمع ما لم ما لم يكن أو يشاهد الساكن متحركا أو المتحرك ساكناً ومنهما يجلب المودة ومنهما يوجب البغضاء المهم أنواع العباد بالله أنواع وأهله يعرفون هذه الأنواع نعم هذا السحر حكم محرم بلا شك وهل هو كفر أو ليس بكفر هذا فيه خلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى أنه كفر مخرج عن الملة وأن الساحر يستتاب فإن تاب وإلا قفل بل بعض العلم يرى أنه لا توبة لهم وأنه يقتل بكل حال ولكن الصحيح أنه ما من ذنب إلا وله توبة ومن العلم من يرى أنه لا يكفر ولكن يقتل حدّا يقتل حدّا وجباً يعني يعذم ولكنه مسلم يصلى عليه ومنهم من يرى أنه يعذّر تعذيرا بليرا إن ارتدع وإلا قتل إذا لم يرتدع بدون قتل ولكن ساتينا شرّف الوائد أن يدل على أنه كفر وقول يعلمون الناس السحر إذا كان الكفء في تعليم السحر هم بارك في ممارسة السحر ومن فبأول وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت يعني واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين ملكين بفتح اللام وليست بكسرها والفرق بين الملك والملك أن الملك الرسول والملك الحاكم الذي له سلطة هذا الملك وهنا هما ملكين أو ملكين ملكين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الأرض أحدهما اسمه هاروت والثاني اسمه ماروت واحد هاروت وواحد ماروت ولهذا قال وقوله في بابل هذا اسم للمكان أنزل الله في هذا المكان أي في بابل وهي بلد معروفة في أي مكان في العراق, في العراق أرسلهم الله إلى هذا البلد وجعلوا يعلّ جعلان يعلمان الناس السحر اعتباراً من الله هو فتنة. لا يقال كيف أنهما ملكان فيعلمان السحر يقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبتلي قوما يبتلهم بما شاء فأراد الله أن يبتلي هؤلاء الناس بنزول هادين الملكين يعلمان الناس السحر وتعال كنت بتعلم السحر صنعة حصلبها فلوس نعم تبدأ تخلي الناس اللي اللي المتحابين يتبعضون والمتبعين يتحابون إذا صار في عدو تبتغطلو وهكذا لكن مع ذلك ما يعل ما يعلمني من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تقرب شباب الله العظيم هذا من تمام النص من تمام النص ما ينكرون بالناس ويعلمون ويعلمون باب لهم لا من جاء ليتعلم فلا فما يعلمني من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولم نعلم السحر اختيارا ولا رغبة فيه ولكن اختبارا اختبارا من الله سبحانه وتعالى وهذا لله أن يفعل ما شاء لله أن يفعل ما شاء والله تعالى قد ييسر أسباب المعصية ليختبر العبد كما يسرت أسباب المعصية لبني إسرائيل في في الحيتام يوم السبت وكما يسرت أسباب أسبابها للصحابة رضي الله عنهم وهم محيمون وش فيه في صد البار <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا يبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوا بالغيب فأنت إذا يسرت لك أسباب المعصية فلا تفتتن فإن الله تعالى قد يبتليك ولهذا إذا عدلت عنها مع تيسر أسبابها كان في ذلك منقبة عظيمة لك رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الله منعته عفته أن يفعل مع تيسرها له نعم هذا من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إذا هذان الملكان ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة وعلموا أن كثيرا من المفسرين في هذه الآية ذكروا تصص إسرائيلية كلها كذب كلها كذب ذكروا أن امرأة حصل منها ما حصل ثم أنها صائدة السماء وأنها هي النجمة المعروفة بالزهرة نعم إنها ركبت في السماء وصارت وصارت نجمة وعلى اللي حال كل هذه اللي ذوكي هنا كلها إسرائيليات يجب إنكارها ولا يجوز أن يفسر بها كلام الله تبارك وتعالى قال فيتعلمون منهما يتعلمون من؟ اليهود يعني قالوا اتبعوا ماتد الشياطين ثم قال وما أزعى ملكين؟ هم قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهذا يقول العلم من أشد أنواع السحر إنه يفرق بين المرء وزوجه وش زوجه؟ زوجته زوجته نعم لكنه قلنا مرارا إن اللغة الفصحى زوج للرجل والمرأة وأن الفرضيين رحمهم الله هم الذين اصطلحوا على أن تكون زوجه للأنثى وزوج للرجل لألا ترتبس المسائل بعضها ببعض ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومن أقوى المودة والمحبة التي تكون بين البشر هي التي تكون بين المرء وزوجه إذا صلحت الحال فإذا صلحت حال الزوجين فإنه لا يوجد أحد يماثلهما في المودة والمحبة ومن المعلوم أن المحبة بين الزوجين ليست كالمحبة بين, بين الأم وابنها أولا فتلك محبة لها لون والأخرى لها لون آخر لكن الاتئام والوفاق بين الزوجين إذا أصح الله حالهما لا يكون له نظيف حتى إن المرأة تفدي نفسها بزوجها وبالعكس وحتى إن المرأة لا تدع أمها وأباها من أجل من أجل زوجها فعلى هذا هؤلاء والعرب يتعلمون ما يفرقون به أي بسببه بين المرء وزوجها طيب هنا يتعلمون ما يفرقون به أين المفهوم ولا على قراءة ذاكن عامل ولا مهملة عاملة وعلى قراءة ذاكن لماذا أهملك؟ لانه خاطرة طيب وهل إذا خوفت ذاكن تهمل؟ طيب ما منه خب من لا كل يقبلها وشادر من قال بمالك لا طيب تصدعنا طيب من استغرب وقال حقت بان لا مني هذه لكن وان من هي هذي في في اتصاله بماء أول ف وخف فت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمه وربما صل عنها انبدأ ما ناطق أراده معتمدا والفعل لم يقنا سحب فلات في غارب في إن ذي تخفف وإنك خلف فأنا نفس ما والخبر جم إجعل جملة من بعد أن وإن يكون فعلا ولم يكون دع ولم يكون فردا فلحسن فصل لقد أونا في أول تم ولو وقيل ذكر ذكر لو بعده. منصوبها وثابتا اي ضروري ماذا ذكر ابن ابن مالك؟ لا تكون هي للاستدراك فقط حرف عطف مهمة على انها حرف عطف واذا في حرف العطف صارت للاستدراك فقط معنا كان هذه شوش عليكم صفحة من اللي خلفك عبد الله مصطفى، تيو مادة من اللي هناك خلونا عندكم عشان يفسر. طيب قوله تعالى يعلمون الناس السحراء الجملة في يعلمون شموذعنا العرب يا عبد الله. يعني نوع فيكم من نحو؟ طيب. نعم لأنها حالية جملة حالية من الفاعل في كفر يعني حالة كونهم يعلمون نسه طيب قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابه وما أنزل مش محله من العراب افتح افتح لتمجيل الجلال قوله وما أنزل مش محله من العراب ما طوف ايش ما تتبعوا واتبعوا ما تتبعوا واتبعوا ايضا ما انزل على الملكين ان الملكين اسماعيل ثنيه ملك ولا ملك ملك طيب يعني في ملكان نزل الى الارض فيه نزلا في نزلا ينزلان الارض زين ذابل بهاروت و شو سواء كمان اذابل هاروت و ماروت عثمان نزلوا في جابل عثمان ابي جابل هاروت و ماروت اي, اي اضافه بباب هاروت و ماروت آه. إذن منهم مضافة يعني وما أنزل على الملكين بباب المهاروت وماروت بدل أوعط البيان وليست بباب المضافة وهاروت وماروت مضافة ليه ما أصلح هذا ما أصلح من الكلام قوله إنما نحن فتنة شو لسالح شمال الفتنة وما هي هذه الفتنة سحر، سحر، يعني من السحرة كتنا من الله سبحانه وتعالى. طيب هل هؤلاء الملكان خدع الناس أو بين لهم الأمر؟ غانم؟ بينهم. كيف ذلك؟ أو مدلي علىهم بين ذلك؟ ينحى دليل أن أقول الله إنما نحى كتنا. ما عن منحد حتى يقولوا إنما نحى. إنما نحن فتنه فلا تكفر طيب ما الذي يتعلمون من هذين الملكين خليفه وش وش نوع هذا السحر أعلم. الله أعلم الله بس انا حضرت اي نعم طيب نعم افرق المرء بين دل... ما يفرقون به بين المرء, بين المرء وزوجته صح فيتعلمن منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نعم طيب قوله تعالى وما هم بضارين به من أحدين إلا بإذن الله من مراد بالإذن هنا يا أحمد الكون ولا الشرع الشرع م? الشرع الشرعي. هل يمكن أن يأذن الله شرعاً بالسحر؟ أو بالضاء بالضاء بالسحر؟ تعني بالفتح تعني بالفتح الكلام هذا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ماذا تحدث؟ الكوني؟ ما تقولون يا جماعة؟ الكوني طيب صح طيب إذن الإذن ينقسم إلى قسمين كوني وشرعي، فنريد أمثلة ذلك. مثال الكوني ماهر. الكوني. طبعاً. الإذن. الإذن اللي بمعنى الكوني إذن كوني. نعم. يندرج في الشرع، يندرج في الدين. نعم. إلا بإذنه، صح. وكذلك لا معنا أيضاً. يصنع مثل بها الإذن الشرعي الله. إذن الشرعي قبل المساجد نأخذنا ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هذا الإذن الشرعي شرعي. الفرق بينهما الإذن كوني والشرعي يلا شيد ايه <تصفيق> نعم هو لازم يكون هو على المعلوم و الشرعي لازم صح ثانيا الفرقه الثاني عبد الله الشرى يكون على ما يرضي الله كما يحب الله وكان لازم ألكم فيما يحب الله تعالى قد يكون فيما لا يحبه سلام. أملهم شراكة وما شرع لهم الدين ما لم يعذب به الله. هذا ما لم يعذب به إذن شرعياً لأنه يشرحوه. على هذا على زي. هذا زين. نشوف جل الفوائد اللي معا. في نحاول الآيات من كلها شوو؟ جربت تعيد؟ ليه؟ احنا خلونا نمشي من اغنيه هذا عبد الله تعالى والله جدا مش هنا سبحان الله انا ابيكم يا جماعة تنبهون اننا ما نتعدى ترى اهل الحم جيبين فوايط لانه اذا كذرت علينا اونا انتم تتعبون بكتابتها ذهانا ضد ما انه مع طول الامد ينسى الانسان المقدار. ها؟ <تصفيق> لا المقدار يعني إذا, اذا شرحنا اذا فسرنا الليلة فالليلة التالية فيها مناقشة نسم بقى الفوايط لاسنا عشان ما, ما نروح بنا طيب اذا معنا الله يعين وياكم ولا تجدن احرصنا على قال الله, تعالى عبد الله من الشدارهيم ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود أحدهم لو عمر الالف سنه وما هو من عذاب يعمر والله بصير بما يعملون يستفاد من هذه الايه الكريمة أن اليهود احرص الناس على الحياه ومن فوائده ايضا ابطال قولهم لم تمسن النار الا اياما معدودة ثم نخرج منها ونكون في جنة لان من كان كذلك هل يكره الموت مادام هم اولياء الله احباءه نعم لانه لا يكرهون ذلك فهذا يكذب دعواهم انهم اولياء ابناء الله يعني اولياء واحباء ويكذب قولهم لم تمسى النار إلا أياما معدودا ومن فوائد الآية أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة بقوله أحرص يعني هذه أحرص تفضيل والناس يختلفون ولما جاء دخل أحد قواد المسلمين على أحد قواد المجوس وأظنه السلطة قال له إن معي قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة لأن الصحابة رضي الله عنه أزهد الناس في الدنيا ولا تهمهم الدنيا إذا كانوا في مرة الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية أن المشركين أيضا من أحرص الناس على الحياة وأنهم يكرهون الموت حتى تباركهم يا من الناخ ومن الذين أشرق مما يدل على أن الذين أشرقوا في, في القمة في كراهة الموت ويستفاد من هذين الأمرين كون اليهود أحرص الناس على الحياة وأن المشركين أيضا حريصون على الحياة يستفاد منه بتشجيع المؤمنين على قتال آداء الله من المشركين واليهود لأن اللي يحب الحياة يكره أسباب الموت لذا والقتال من أسباب الموت وهذا مما يقوي عزيمة المسلمين على قتالهم ولكن ما رأيكم لو أننا قلنا إن المسلمين اليوم يكرهون الموت صحيح صحيح صحيح. صحيح ولهذا يعمرون للدنيا أكثر مما يعمرون للآخرة ويكرهون الجهاد في سبيل الله إلا من شاء الله طيب والاستفادة من آل... من هذه الآية الكريمة أن طول العمر لا يفيد المرأة شيئا إذا فك في... إذا كانت معصية الله للعمر لا يفيد المرأة شيئا إذا كان في معصية الله من نأخذه وما هو بمزحزنه من العذاب أي عمر ويستفاد من غور فهم السلف حين كره أن يدعى للإنسان بالبقاء فإن الإمام أحمد كره أن يقول للإنسان أطال الله بقاءك السبب. قل، لأن البقاء طول البقاء قد ينفع وقد يضر. قل لا. إذن الطريق السليم أن تقول أطال الله بقائك وطاعتك. على طاعة الله. أطال الله بقائك على طاعة الله. أطول الناس في أطول المخلوقات عمرا هاه؟ إبليس. وهو أخسر الناس من وقته ما نفعه طول عمر الناس يا, يا شيخي يقولون لو ندري أن الإمام وقرأنا أن الإمام فالخطوة يقول اللهم أعذرنا إذي هذا أن يعني إذي هذا هذا ما أقلنا نعم عزيب ما ندري لا تنسي بالناس اي الله مشكرا خافون من حسم على الجهاد شيء يعطون جواب إيه لا لكن دراهم لا دراهم ما قلنا يلا هلا يلا هذي نويا طيب خلنا نمشي أنا أنا قال لكم نافس أنو شيء إن ن نسوي نسوي الفوائد من هذا الكلام من هذا الثرية أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال هؤلاء اليهود كغيره. لقوله والله بصير بما يعملون والبصر هنا بمعنى العلم ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرق السفوحات وجهه من تأله بصره من خلقه فأثبت لله بصرا فإذا البصير يحتمل أن يكون بمعنى العلم أو أن يكون بمعنى البصير أي الذي يرى ما يعملونه والأول أين أعم الأول أعم العلم قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهوذا وبوشرة للمؤمنين. يستفاد من هذه الآية أن من الناس من يكون عدوا لملائكة الله. لقوله قل من كان عدوا. وجه ذلك أن مثل هذا هذا الكلام لو لم يكن له أصل لكان. لكان لغوا من القوم لولا لو أن هذا موجود لكان التعبير بمثل ذلك لغوا من القوم والقرآن منزه عن اللغة ويستفاد من الأسل أيضا فضيلة جبريل عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى دافع عنه ويستفاد منه ذكر الوصف الذي ينبغي للإنسان أن يكون وليا لجبريل من أين يأخذ فإنه نزله على قلب يعني ومن كان هذا وظيفته فإنه يتخذ عدوا ولي. وليا يتخذ وليا وهذا الذي سلكناه الآن أحسن مما ذكرنا لكم أن صاحب الجلالين سلكه حيث قدر جواب الشرط فلمت غيظ وقلنا إن جواب الشرط هو قول فإنه نزله يعني والمعنى فإن جبريل لا ينبغي أن يكون عدوا أن يتخذ عدوا بل يتخذ وليا ويستفاد من هذه من هذا من هذه الآية الكريمه عرو الله آية عرو الله نزله لأن النزول ما يكون إلا من أعلى والقرآن بلا شك كلام الله نزل به الروح العمين على قلبك لتكون من المنذري ويستفاد من هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وعى القرآن وعيا كاملا لا يتطلق إليه الشك لقوله نزله على قلبك لأن ما نفد إلى القلب حل في القلب طيب الكلام قد ينزل على الأذن وين يصل يمكن ما يتعدى الأذن لا يتعدى الأذن لكن إذا نزل على القلب معناه نفد من الأذن إلى القلب وحل فيه وإذا حل في القلب فهو في حرز مكين وهي من هذه الآية أن هذا القرآن إنما نزل بأمر الله قوله لقوله نزله على قلبك بإذن الله والإذن هنا ما تقولون فيها كوني ولا شرعي نعم إذا كانت الباء للسببية فهو كون وإن كانت الباء للمصاحبة نزله على قلبك بشرع الله فإنه يكون شرعيا ولا مانع من حمل العين عليهما جميعا لأنها تحتملهما وتصح ويستفاد من من آيات الكريمة الثناء على القرآن من وجوه ثلاثة أنه مصدق المبتدئ وأنه هدا وأنه بشرى للمؤمنين كده طيب يستفاد منه أيضا من هذا من هذه الآية أن القرآن قد أخبر به الكتب السابقة كيف لأن معنى مصدق لمبنئيه على وجهين الوجه الأول أنه شهد لها بالصدق شهد لها بالصدق وأنه حق فإن القرآن يعمل بتصديق التوراة والإنجيل والكتب السابق والواجه الثاني أنه نزل مستاقا لما أخبرت به فإنها أخبرت به فصدقها نعم طيب ويستفاد من هذه الآية أيضا أن القرآن هدى لجميع الخلق المؤمنين, المؤمنين. نشوف الآن تناقش حينما نقول فيه هل المؤمنين متعلق ببشرى فقط أو بهدى وبشرى حتى تصل إليه وتصر به إذن أنت مؤمن أبشر بأن, الم... بأن القرآن بشرى لك بشرى لك فإذا أقل ما هي العلامة أن يكون بشرى لك نقول العلامة أن تنتفع به فكلما وجدت نفسك منتفعا به حريصا عليه تاليا له حق تلاوته فهذه علامة البشرى وكلما رأى الإنسان من نفسه كراهه القرآن مثلا أو كراهه العمل به أو التفاقل في تطبيقه فليعلم أنه إما فاقد بالإيمان وإما ناقص الإيمان ثم قال تعالى من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين في من هذه الآيات الكريمة أن من عاد الله فهو كافر سيدة للمكان عدو الله فإن الله عدو الكافرين ما قال عدو له عدو للكافرين فأظهر في موضع الإضمار ليسجل حكم الكفر على من اتصف بهذه الصفه وهي أداوة الله طيب ولأجل العموم يعم من كفر بهذا وبغيره فإن كل عدو كل كافر فهو عدو لله ويستفاد من هذه الآية أيضا أن كل كافر فهو عدو لله أو فالله عدو له كل كافر فالله عدو له لقوله فإن الله عدو للكافرين ويستفاد من آية آل من كريمة أن من كان عدوا للملائكة أو للرسل فإنه عدو لله قولا لأن الملائكة رسل الله جاء للملائكة رسلا والرسل البشري أيضا رسل لله فمن عاد ملائكة الله من جبريل أو غيره أو عاد الرسل من محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره فقد عاد الله طيب هل يستفاد من أن من عاد المؤمنين فقد عاد الله من الآية من الآية الكلام من الآية هل يستفاد أن من عاد المؤمنين فهو عدو لله نعم نعم أو نقول من عاد المؤمنين فالآية الساكتة عنه لكن الله قال في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد آذنته بالحرب والإذان بالحرب لا يلزم منه العداوة أو يلزم منه العداوة طيب إذن من راد فوعدوا لله إن الله يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وهذه مشكلة في الواقع فالأولى أن نقول من عاد الرسل فهو عدول فالله عدول له ومن عاد غيرهم فقد آذن الحرب على الله اللهم إلا أن يقال بالمعنى العام إن عداوة الرسل لعداوة ما جاء به فمن عاد ما جاءت به الرسل فإن الله عدول له ومعنى يعني عاد المؤمنين لأنهم تمسكوا بما جاءت للرسل فيكون معاداتهم لهم بناء على هذا وفي الحقيقة معادات للرسل كما قال أهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر أي مبغضك ومبغض ما جئت به من السنة هو الأبتر على كل حال هذا بالنسبة للمؤمنين محل توقف في دلالة الآية عليهم اللهم إلا إذا عاد المؤمنين لكونهم تمسكوا بشريعة الرسل فهذا قد يظهر أن الله تعالى يكون عدوا لهم عدوا لهم لا تكون العدوة هنا للشريعة للشريعة ها إنه يكون المسلم يتعلّق بالشريعة برضه. إيه نعم، هذا يكون فيكون لهم بناء على شريعة الشريعة اللي تمسكوا بها، ولو كانوا غير غير متمسّكين بها ما ما ما عداهم. يمكن وليه. طيب. إذن ما في سؤال. ما في سؤال. لا بأس. ها؟ العادي اللي عادي المسلمين هو العادي نعم. كيف ذلك مشكلة لأن الله قال ورسله على كل حال محاول توقف محاول توقف إلا إذا عادهم من أجل تمسكهم بشراعة الرسول فإن الأظهر أن الله عدو لهم أصلوا ما ماركمل ومنها أيضا من فوائد الآية فضيلة جبريل وميكائيل واجه ذلك تخصيصهما بعد التعميل لأن قوله وملائكة يعم جميع الملائكة لكن التنصيص على جميل وميكائيل فإن يدل على فضيلتهما فهمتم طيب إذا قيل ألا يقول قائل إن ذكرهما التخصيص ليس لمزيتهما ولكن لأن الكلام في شأنهما إذ أن اليهود يقولون جبريل عدو لنا لأنه ينزل بالحرب والقتال وميكائيل ولي لنا لأنه ينزل موكل بالقطر والنبات فيكون ذكرهما بناء على أن القضية فيهما نقول في جواب ذلك ميكائيل ما عاداه هؤلاء اليهود الذين كانت القضية فيه؟ قل لا هب النجبيل كذلك نص عليه ليبين مزيته من هذا الوجه لكن ميكائيل ليس هاكر والظاهر أن لهما مزية على غيرهما وكما مر علينا في التفسير أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يستفجح صلاة الليل بذكرهما ومع إصرافي اللهم رب جبرايل وميكائيل وإصرافيل فاطر السماوات الغرب عالم الغب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما ما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصلاة المستقيم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفجح صلاة الليل بهذا لأن صلاة الليل بعد النوم فهي حياة بعد وفاة وهؤلاء الثلاثة الكرام موكلون فيما فيه الحياة فميكايل بما فيه حياة القلوب جبريل بما فيه حياة القلوب وميكايل بما فيه حياة النبات واصطوفير بما فيه حياة الأبدان بعد البعث، ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات صفة العداوة من الله قوله لا ان الله يعادي يعادي مثل الرضا والغضب والسخب والقراهة هو يعادي وال... والمعادات غدها الموالاة الله ولي الذين آمنوا هل هما صفتان ذاتيتان أو صفتان فعليتان؟ فعليتان. فعليتان فعليتان لأنهما تتعلقان بالمشيئة طريقة أهل الصنة وجماعة فيهما إثباتهما على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى وطريقة أهل التأويل من الأشاعر وغيرهم ما يثبتون العداوة يثبتون لازمها وهي المعاقبة. ثم يفسرون العداوة في المعاقبة أو بإرادة العقاب لأنهم يثبتون لله الإرادة. ولكننا نحن معشر السنو والجماعة نقول إن العداوة صفة غير إرادة العقوبة وغير العقوبة هي صفة. حقيقية ثابت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به ولا يمكن أن يكون لها نظير من عداوات بني آدم ما له نظير وشد ما له نظير قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا بقية السفات والذين أنكروا مثال السفات إنما, إنما أوتوا حيث ظنوا أن إثباتها يستلزم التشبيه والمماثلة فقالوا إذا أثبتناها مثلنا والتمثيل محال في إثباتها محال لأن ما استلزم المحال فهو محال فيقال لهم من أين قال لكم من الذي قال لكم إن إثباتها يستلزم التشبيه ما قاله إلا عقولكم الفاسدة ولا يمكن أن تكون عقولكم الفاسدة ميزانا لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال مالك كلمة قال ليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة إذا كان كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أخذنا به بقوله وتركنا قوله الثاني وهذا صحيح إلا بغينا نزل دلالات الكتاب والسنة بعقول الناس فبأي عقل نأخذ أليس كذلك فالنهم أننا نقول أن العداوة هنا صفة فعلية ثابتة لله على وجه الحقيقة ولا نؤولها بإرادة العقوبة ولا بالعقوبة نفسه بل هي صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة المشابه ما المخلوقات ما ما هي المشابه؟ أي نعم نعم مثل ما كل مثل ما اتعرف مثل الذرّة لها جوانب الجمال الجوانب أي نعم ولا ولا لها إرادة هو والإنسان إرادة هو والإرادات تختلف هاه؟ مثل القتال كيف القتال لا لا القتال هذا معناه إن الله تعالى يهلكه لأن من قتل الله فهو هذا ولهذا بعض المفسر قاتله الله بلا عنه وبعض المفسرها بأهلكهم وهذا هو الصحيح نعم نكوستفى يراد بها لازمه يراد بها لازمه بلا شك واللازم قد يكون من معنى الكلمة أحيانا قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون يفايد يفايد وهي ركائز الرسول ليس أفضل من <تصفيق> العبد وماذا يكفي الرسول ليس أفضل وها؟ يعني يكون الرسول يعني يعني هذا فيه دليل لمن قال إن الملائكه أفضل من من البشر من صالح البشر نعم ما رأيكم في هذا صحيح يعني هذه فائدة قد يحتج بها من يرى إن الملائكة أفضل من البشر وتعلمون أن مسألة فيها خلاف بين في هذا العلم وذكرناه لكم ونحن نتكلم على آه عقيدة الو... السفرية على قوله وعندنا تفجير عيون البشر على ملائكة ربنا فهل نقول إن الآية تشهد لهذا القول لأن التقديم في مقام الثناء يدل على التفضيل ما, ما رأيكم؟ ما؟ لا هين جبريل خصص بعد ما ما فيه تنقص الله ها نقول لأن تقديم الملائكة لأنهم طلوع معنيين إيش هذا أهلهم وقال بأن تقديمهم لأنهم هم المعنيون إذا قصة فيهم يعادون جبريل هم ماذا نحن نعادي محمد أو نعادي موسى أو عيسى أو ما شابه نحن نعادي جبريل فالقصة فيهم فلهذا كان التقييم لا للعناية لمزيد العناية في هذا الأمر وليس من أجل أن الملائكة أفضل من, من أقصده؟ ها؟ ويا ملاك، والملائكة. هذا معلوم لأن مقام الإيمان يبدأ بما بما هو أهم. فالملائكة هم أمامنا، فقدموا لأجل أن تني بهم أكثر. الرسل نشاهدهم. فإنكار الر إنكار المل الم... الملائكة أقرب إلى... إلى... إلى يعني أقرب من إنكار الر قال ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق يستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن وحي من الله نعم ويستفاد من عظمة القرآن حيث جعله الله تعالى آيات اسمه الله آيات والآية العلامة فإذا كانت هذه علامة على الله فهي آية عظيمة آية عظيمة ففي مش قلنا عظمة هذا القرآن حيث جعله الله آيات وفيه أيضا الثناء على القرآن بالبيان لقوله بينات لقوله بينات وهنا يشكل علينا أن الله قال في آية أخرى منه آيات المعكمات هنهم الكتاب وأخر متشابهات والمتشابه غير بي المتشابه غير بين، والجواب عن ذلك أن نقول إن هذا المتشابه يحمل على المحق، فيكون الجميع بينا، ولهذا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وينزلون هذا المتشابه على المحكم فلا يقع فيه اشتباه، والذين في قلوبهم زائغ يتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بذات الله أو بأحكام الله أو برسل الله مثل قول محمد صلى الله عليه وسلم شاك. غير مؤمن بالقرآن لأن الله يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك هذه آية مشتبه صح ولا لا ويقول إن الرسل أيضا يشكون في وعد الله حتى إذا سيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصر الرسل يظنون انهم كذبوا هذا مشكلة دي يعني معناه ان الرسل عنفسهم يظنون ان الله قد كذبهم في وعده, في وعده بالنصر يعني كذب عليه هيعتون بهذه الآيات المشتبهات وهذه الآيات المشتبهات في الحقيقة لا شك كأنها توجب الاشتباه لكثير من الناس لأنهم مثل ما قال الله ابتغاء الفتنة وهو صد الناس عن هذا الكتاب وابتغاء تأويله يعني تنزيله على غير ما أراد الله أفهمتم أن لا لكن إنما عندما عندما نرد هذه الآيات المشتبهات إلى المحكمات نعم يتبين محكم ما فيها شيء ما فيها شيء الآية الأولى إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك نقول إن لا تقتضي وجود المعلق عليه في اللغة العربية ما تقتضي أنا أقول مثلا مثل ما قلت قل إن كان للرحمن ولد فأنا والعبد هل يمكن هذا؟ ها؟ مستحيل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فإن كنت في شك هذا تعليق لكن لا يلزم منه وجوده إذا كان لا يلزم بقي الأمر هل يمكن أو لا يمكن من أدلة الأخوة لا يمكن ولكن الغرض من هذا تطمين الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه أدنى شك من هذا الأمر وبعض العلماء يقول إن المراد بذلك أمته يعني إن كنتم أيها الشابتون محمد صلى الله عليه وسلم في شك تسألون الذين هون تكتاب أما الثاني حتى إذا سيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا فأصح ما, ما نرى فيها قد كذبوا من أمامهم مش معنى من أمامهم؟ ايظنوا ان من قال اني انا مؤمن متبع لكم انه قد كذبهم في هذا وحينئذ لا يتحققوا لهؤلاء النصر وهم قد كذبوا الرسل مهم كذبوا من عند الله كذبوا من عند من مؤمن. اممهم الذين قالوا نحن مؤمنون فاذا لم يأت النصر يظن هؤلاء الرسل ان قومهم كذبوه وقالوا انهم مؤمنون وليس كذلك وأحنا إن تبقى الآية من من الأشياء البينة ولا المحف... المشبهة من الآيات من الآيات تبين، فالحاق إن هذا القرآن ولا الحمد آيات بينات لكن يحتاج إلى قلب ينفتح له ينفتح لهذا له القرآن حتى يتبين، أما قلب يكره القرآن ثم يأتي بما يشتبه فيه فهذا ما ما يتبين له ما يتبين له أبداً. إنما يتبين الهدى من القرآن لمن أراد الهدى، وأما من لم يرد فلا. ولهذا قال وما يفكرون فيها إلا الفاسقون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما يفكرون فيها إلا الفاسقون. أخذناه فاضي غريب. وأنا القرآن. وحده الله. وكله بين. واضح وما كان منه مشتبها فإنه يرد إلى الواضح فيكون واضح هل يأخذ فائدة؟ هل يأخذ فائدة؟ نعم من فائد الآية الكريمة أنه, أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسق أنه لا يكفر بالقرآن إلا الفاسق ومنها أيضا أن من كفر به فهو فاسق ومنها من فرواية الآية أيضا إطلاق الفاسق على الكاف ويتفرع على هذا أن يكون الفسق ينقسم إلى قسمين فسق معصية وفسق كفر فسق معصية وفسق كفر مخرج منه ثم قال تعالى وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ من فوائد هذه العلية الكريمة أن, هؤلاء أن بني إسرائيل أو اليهود اليهود الخاصة لأن السياق فيه أن اليهود لا يوثق منهم بوعد بعهد لا يوثق منهم بعهد لأنه كلما نبأ عهد عهدا نبذه فريق منه من فوائدها أيضا أن نبذ فريق من الأمة يعتبر نبذا للأمة من الأمة كلها يعتبر نبذا من الأمة كلها ما لم يتبرأوا منه فإن تبرأوا منه فإنه لا يلحقهم عارو لكن إذا سكتوا فإن نبذى الفريق نبذ من الأمة كلها <تصفيق> ويستفاد من هذه الآلة الكريمة من قوله بل أكثرهم لا يؤمنون أن من اليهود وهم الأقل من يكون مؤمنا وهذا هو الواقع فإن منهم من آمن بإيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن <تصفيق> شاء نعم موسى هم, هم من أصل لكن فيهم من دخل في دين النصارى دخلوا في دي النصارى وهم من بني الصالح ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما مع معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من فوائد هذه الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق لقوله من عند الله لقوله من عند الله ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرت به الرسل من قبل أو الكتب لقوله مصدق لما معه ومن فوائدها أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تقر تقرر ما سبق من رسالات الرسل لأن كلمة مصدق لما معهم تتضمن كما شرحنا كما فسرناها ما ما أي نعم شو رحمت ما تقول شو من خدك مع سراطين لما من من سراط والإنجيل كلهم ومنها أنه مع هذا البيان وظهور لصدق الرسالة لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام فإن فريقا من الذين أوت كتاب نبذوا هذا الكتاب الذي جاء به نبذ فريق من الذين أوت كتاب ومنها أن نبذ من عنده كتاب وعن أقبح ممن ليس كذلك ولهذا نص على قول فريق من الذين أوتوا الكتاب ولم يقل فريق منهم كما قال في الآية الأولى لأجل إظهار شدة القبح من هؤلاء في نبذهم لأن النبذ مع مع علم أقبح من النبذ، مع الجهد نبذ فريق من في الكتاب ومن فوائد الآية أن القرآن كلام الله لأن الله أضاف إليه في قوله كتاب الله ومنها أيضا التسجيل على هؤلاء القبح مرة أخرى في قوله كأنهم لا يعلمون وهم في الواقع يعلمون لكن فعلهم كان فعل كأنه فعل من لم يعلم وكفر من علم أشد من كفر من لم يعلم طيب ثم قال واتبعوا ما تثل الشياطين وراء ظهورهم هذه الفائدة وش الفائدة نحن طرف العمل بالقرآن نبذ وراء فيها يعني فيها هذا الفائدة فيها أن, إن هذا النبذ الذي كان منهم نبذ الله وقت بعده قبول استفاد من قولهم وراء ظهورهم أن نبذهم هذا لا يرجع بعده قبول لأن النبذ لو كان أمامهم ربما يتلقونه بعد كذلك لو كان من وشماع لكن إذا كان وراء الظهر فمعناه استبعاد القبول منهم مرة أخرى فهذه هي الفائدة في قوله نبذ فريق من الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم هنا و وربما أيضا يستفاد منه قبح هذا النبذ من هذه الكيفية نبذ وراء الظهر ها؟ يعني ما ألقوه إلقاء رفيقا فنبذا وهو طرحا ومن وراء الظهر لأنه أعظم استكبارا أعظم استكبار فالحيو أخذ منها إذن فائدة أولاً أنه نبذ لا يرجى بعده الحفاظ والثاني أنه نبذ في غاية ما يكون من القبح حيث كان دالاً على الاستكبار والإعراض بالكلية ها؟ ما ما ما أولنا خدم فوايد إلى الآن. يعني؟ إلّا. <تصفيق> سبحان الله. <تصفيق> ويتعلمون <تصفيق> طيب <و تصفيق> يستفاد أيضا من الآية من كلمة نبأ. شدة كراهي... كراهيتهم لكتاب الله لأن النبد معناها الطاح بقوة فهذا دين على شدة كراهيتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى فكم فائدة عشر, عشر. عشر فوائد محمد الله ثم قال تعالى وَاِتَبَعُوا ما تَشْيَابِهِ ناخذها ولا ما ناخذها ها؟ طيب. قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ها؟ طيب وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين هذه ما إعراضها أنها نافئة تعمل عمل ليسة وبالاختصار تقول ما حجازية. أنت إذا قلت ما حجازية معنى هنا عمل عمل ليس. واسمها الضمير هم وخبرها بضاعر ذي. لكن ألب هنا حرف جر زائد إعرابا لا معنى. وأظن بمالك أشار إلى إلى هذا. الحرف الزائد في قوله <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم وبعد ما وليس جرال بالخبر هذه وتفيد الباء الزائدة في خبر ما تفيد التأكيد يعني تأكيد النفي أي أنه لا يمكن أن يحصل أي ضر من هؤلاء المتعلمين للسحر من من احد من ايضا حرف جزائي ترابا فائدة التنصيص على العموم لان احد نكره في سياق النفي ستقتري العموم لكن اذا دخلت عليها من صارت نصا في العموم نصا فاذا ما ظر أحد أبدا ومن حرف زائد وأحد مفعول لضارين منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الزائد نعم وقولهم بضارين به من أحد يعني لا الزوج مع زوجته ولا أي إنسان إلا بإذن الله الإذن القدري والمراد به المشيئة الإذن القدري هو المشيئة يعني إلا أن يشاء الله إن أذن الله بذلك ضر وإلا فلا لأن السحر سبب للضرر والسبب ليس فاعلا بنفسه وإنما وإن هو فاعل بما جعل الله فيه من القوة المؤثرة والذي جعل فيها هذه القوى المؤثرة قادر على أن يسلبها منهم فلا يضر لأن أسباب, أسباب مهم مستقلة بالفعل ولهذا قال ما هم نبي من أحد إلا بإذن الله قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وهذا شر أنواع التعلم يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لأن العلوم التي يتعلمه الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضار ونافع وضار من وجه ونافع من وجه ضار ونافع و... على سبيل الإطلاق وضار من وجه ونافع من وجه ويمكننا أن نأتي بقسم الرابع إنه لا ضار ولا نافع وهذا في الحقيقة الضار لأن, لأن فيه من الضرر إضاعة الوقت والاشتغال عما هو أهم فالمهم أن الله يقول هنا ما يضرهم ولا ينفعهم إذن هو علم لا خير فيه ولا يمكن أن يتعلم الإنسان علما لا لا ليس فيه نفع فلفيه الضرر إلا وهو أحمق جاه قال ولا قد عالموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق اللام وقطع للقسم وقد للتحقيق وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة القسم مقطع واللام وقد والضمير في قوله ولا قد يعود إلى اليهود الذين اتبعوا مات الشياطين على ملفسةمان وما أنزع الملكين من تعلم السحر علم هؤلاء لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاء اللام هذه لام الابتداء وهي معلقة عن العمل عمل عالم نعم ومن أين علم ذلك؟ علم من قول الملكين إنما نحن فثنة فلا تقوى والكافر ما له خلاق في الآخرة وهؤلاء علموا بذلك لكنهم العدد لا صروا على أن يمارسوا هذا العمل وقوله لا من اشتراه اللام أقول إنها لل للابتداء معلقة عالمة عن العمل ها؟ ومن مبتده اسم موصول وجملة ماله في الآخرة في هذه خبر من خبر من وهو أيضا جملة ماله له في الآخرة في هي جملة مكون من وخبر وهي في محل رفض خبر عن جملة عن اسم الموصول لمن اشتراط. ومعنى اشتراه تعلمه معنى اشتراه تعلمه لأن هؤلاء كأنهم في تعلمهم له بمنزلة المشتري للشيء والمشتري آخذ للشيء عذابه إذ أن المشتري لا يبذل المال إلا فيما هو أحب إليه منه فشبه الله هذا التعلم بالاشتراه لشدة تعلقهم به نعم وقوله ما له أي ما لمن اشتراه في الآخرة تي. والآخرة هي ما بعد الدنيا وهي الدار التي هي دار استقراه لأن دار الدنيا دار ممر لكن الآخرة هي دار الاستقراه وقوله من خلاق أي من نصيب وإنما علموا أن من اشترى ما في الآخر من خلاق. لأن كل كافر ليس له نصيب في الآخرة كل كافر ماله نصيب في الآخرة لأن نصيبه من الآخرة إيش النار والنار ما هي, ما هي نصيب النار يتمنون أن يتخلصوا منها يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ويقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فهل الذي يتمنى الخلاص مما هو فيه له نصيب منه من أبدا إلا العذاب والعياد بالله ما له في الآخرة من خلاق قال الله تعالى ولا بئس ما شروا به أنفسهم ولا بئس اللام ما نقول في عرابها إن قلنا لنبتدى ما يصل لأنها دخلت على جملة فعلية ولكن نقول موطئة القسم موطئة للقسم والله لبئس ما شروا به عنفسنا نعم وبئس فعل ماضي لإنشاء أيضا دم وهو جامل لوح النبالقيض ها؟ مو نعم جامد لا يتحرك أي ما يتصرف جامد حتى في في أيام القيص طيب ومثل أيضا نعم نعم وعفء وليس وأفعال كثيرة يسمونها الأفعال الجامدة لأنها ما تتغير عن مكانها ما تذوب حتى تكون مضارعا أو أمرا وقوله بئس ما شاروا به أنفسهم ما اسم موصول هي فاعل بئس والمخصوص بالذم وقوله ما شروا به أنفسهم شروا بمعنى باع لأن الشراء بيع والاشتراء هو الأخذ السلاح المشتري طالب والشاري جاد أقول في اللغة العامية عندنا نقول فلان شرى من فلان كذا وكذا. وكلا يعني اشترى يعني اشترى لكن في اللغة العربية لا. شرى بمعنى باع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاءها من الله يعني من يبيعها هنا لا لبئس ما شروا به أنفسهم أي باعوا به أنفسهم كيف باعوا به أنفسهم نعم لأنهم في الحقيقة لما شروا السحر ما هو الثمن الذي بذلوه في هذا ب... السحر <تصفيق> أنفسهم لأنهم في الحقيقة خسروا أنفسهم صارت الدنيا الآن ما لهم فيها ربح إطلاق والآخرة ما لهم فيها ربح أيضا لهذا قال لبس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون هنا لو ينبغي أن تبتدئ بها وأن تقف على قوله لبئس ما شروا به أنفسهم لأنك لو وصلت كان محل الزم في حال علم أما إذا لم يعلموا فليس مذموما يعني لو أنك قلت لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لكان محل الدم متى إذا كانوا يعلمون يعني وإذا كانوا لا يعلمون فليس بدم ولكن الأمر بالعكس يعني بمعنى أقول إن إنه لبئس ما شروا بينفسهم عالموا أو يعلم فتكون لو محل ابتداء كلام فالأحسن الوقف على قول ولبئس ما شروا به أنفسهم متبتت فتقول لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا من ذوي العلم المنتفعين بعلمهم ما شروا أنفسهم بهذا الصحر ولا تجنبوه لكن عملهم يدل على أنهم من ذوي الجهل عملهم هذا يدل على أنهم من ذوي الجهل وليس المراد بالجهل الذي هو عدم العلم ولكن الجهل الذي هو السفة، لأنه مر علينا أن الجهل قد يكون قد يراد به السفة، وقد يراد به عدم العلم. لو كانوا يعلمون، قال الله تعالى: ولو أنّهم آمنوا واتقوا لما ثُوبَت من عند الله خيرٌ. نعم، إيه؟ لو كانوا يعلمون شرطين. يعني لو كانوا يعلمون ما ما شرعنا فيهم، أم قدرناه؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا آمنوا بقلوبهم واتقوا بجوارحهم فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح هذا إذا جمع بينهما وإن لم يجمع بينهما صار الإيمان شامل للتقوى والتقوى شاملة أو شاملة للإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه وقوله لو أنهم آمنوا واتقوا الإيمان يتكرر في القرآن كثيرا والتقوى تتكرر كثيرا ونحن ذكرنا أن الإيمان عند آه السنة والجماعة هو التصديق مع القبول والإذعان وإلا فليس بإيمان والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله وذلك بفعل أوامر الله واجتناب وحيد لأنه من الوقاية وأصل التقوى أصلها وقوى لكن صار فيها علاب صرفي أصار تقوى، فاتقوا هذه اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وإحناب نوهيه وهذا أجمع ما قيل في معناه وإلا فبعضهم قال إن التقوى أن تعمل بفاعة الله على نور من الله خذ الله وأن تترك مع الله على نور من الله تخشى إقاب الله وبعضهم قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى وعن الكماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحترن فغيرة إن الجبال من الحصى لكن ما قلنا هو الأجمع بمعنى كله وقوله أنه عموا التقو لمثوبة المثوبة والثواب بمعنى الجزاء وسمي بذلك لأنه من ثاب يتوب إذا رجع لأن الجزاء كأنه عمل الإنسان، كأنه عمل الإنسان رجع إليه، وعاد إليه منفعته وثمرته، وقوله